فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سُورٍ مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم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 إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعرون تربص به ريب المنون قلت ربصوا فإننا معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون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 وَإِن يَرَوْكِ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ إِلَىٰ يَوْمِ يَمِّهِمُ الَّذِي فِيهِ يُفْعَلُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ غَلَمُوا عَدَبًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُولِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَكُونُ وَمِنَ الْلَّيْنِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارٌ